وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مدى الأرض وجعل فيها رواسي وأمهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يشقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأطل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنْ تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كَفَرُوا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الْحَسَنَةِ وقد خلت من قبلهم المثلات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 وكل شيء, وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار له معصبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفتهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه لواك هو الذي يريكم البرط خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمزه والملائكة من صيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم, وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا تباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وترها وظلالهم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 ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيرهب جفاءا جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال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 والذين صبروا واعرضوا وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية ويجرون بالحسنات السيئة اولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم وَالْمَلَائِكَةُ يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما قبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعده ثاقه ويططعون ما أمر الله به أن يوصلوا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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب كذلك أغسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يخفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو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 ولا يزال الذين كفروا تطيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزي برسل من قبلك فأميت للذين كفروا ثم قصهم فكيف كان عقابه أفمن هو عَلَى على كل نفس بما كتبت وجعلوا لله شركاء قل تموهم, قل تموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القول بل جين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هادئ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة يتق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المستقون تجري من تحتها الأنهار أطلها دائم وظلمها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يخرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أنزل أن أعبد الله ولا أشرت به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أظلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لقل لأجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويذبت عنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الْحِسَابُ يروا أن أَنَّ نأتي الأرض ننقصها من أَطْرَافِهَا والله يحكم لا معصب لحكمه وهو تريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسه وتيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب